ا ل م و ب و ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه

I'm so beery.

I don't n know.

ا ل س ب ي ل و ا ل س ا ئ ل ي وفي ن ا ل ر ق الحسنى ب وأقام ص ل ل ا ا ة وآت

من ح ي ل ه ا ل د ك م و ا ل ف ت ن ة أ س د من ا ل ت ل و ل ن ا ب ل س ي

「今日は私たちのために」

موسوعه ل جدال في الحج ا وما في ف ت ل و من خير النابلسي ت و ا للعلوم ا ا أن ل ا س ل ا م ي ا

よかっ

Maybe. <laughs>